إليه كنز أو تكون له جنة أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا أظر كيف ضربوا لك الأمثال